السلام عليكم إخواني وأخواتي أبناء مصر سعيد أن أكون ضمن فريق عمل هنا القاهرة. وسعيد بأن ألتقي بكم دوما لما معا اليوم أنا معكم لأقدم لكم فكرة برنامجي الذي سنتقابل فيه معا وهو برنامج حكاوي الراوي البرنامج يتناول في كل حلقة قصة أو حكاية من حكايات تاريخ مصر العظيم عبر العصور انتظرونا في, في حكاوي الراوي اسمحوا لي ان اقدم لكم هذه الهدية البسيطة بمناسبة الافتتاح مع قصيدة رحايا بسطور الشريف كلمات الرائع عبد الرحيم منصور اعدى على الرحايا مكفية صوت الحبوب مغنى ثوائي النات خريفية مين انت يا شبه يا محنية انا بعت عقدي وعقدي طوله بلاد وكسيت بجلدي الولاد ايدي على الرحايا وقلبي قلبي حب انا بطحنه بايدي لكنه ريم البحر ببياضه وجلبيتي سوادي ودوري يا رحايا وتحت توب لحزان دوري مع الدايرين ولم في الغربة وفي الخلان وفي الشعور البكر والمطوي والشوم والكربان والعكاس ودوري يا رحايا نص الكلام ده بتاعي والنص مش ليه انا جبته بدراعي المغربيه عيوني والمشربية مغرب في قلبي وزنة كلام يأدين يا, يا وزانة يتشد فوقها الحزام وتلعبوا الزانة والناس عيونها كلام وكله كلام اصل الحكاية عن ولد شبه وشبهكم تمام في قلبه لسه بيتولد قمر الحواديد والشجن والكلام شبه وشبهكم تمام وفي ليله من ذات الليالي راح راح والامر مخنون والعتمة ملهاش عيون على فين العلم عند الله لا حد عارف مين مبحر مين ولا مين مشرق مين ومين مؤنس عتمته بسكين ملوش حد في البلد كان لاخته وحيده تتالم خرطه صحيح لكن كل ما فيها كان بيتكلم في حزن وريح عالم بحاله غريب هي الوحيده اللي عارفه لي رحل وفين لكن الجبل عمره حيتكلم بسافر بسافر بهاجر بهاجر امتى حتلق المحطة وترسى يا حاجر مر السؤال عاللي ملوش عالسكة اخر من مصغري لمكبري مسافر بغوى مشاوير الهوى والدنيا والقطر واخدك فين؟ القطر واخدني بلا محط <تصفيق> وآه يا با. آه يا با يا با علي لا دار ولا مرسى ولا صبي ودوني ماشي في رحلة الشقاء والرزق والترحال كأني سؤال يا هل ترى يا مطرح الجديد يد القدر بتخبئيه من بعيد كما طفلي وانت العيد بحني اليك قلي وطمني حلاء رزقي ولؤمتي الهنية ولا نهايتي فيه